ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تجري من تحتهم الأنهار وهيتهم هي السماء فآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين فآخر دعواهم أن الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صنق الله العظيم